الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الحافظ أبو العباس أحمد بن عبداللطيف الزبيد رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين قال في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح قال تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب كيف يعرض الإسلام على الصبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركموه وما من نبي إلا قد أنذر قوم أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور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 وعرض الإسلام على الصبي يكون بتلقينه الشهادتين بعد أن يعرف بالإسلام ومكانته العظيمة وأن نجاة العبد وسعادته في الدنيا والآخرة لا تكون إلا به وأورد تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر وموضع الشاهد من هذا الحديث كما في الأصل في ما ورد قبله لأن المختصر اقتصر على ما ذكر هنا لكن قبله جاء ما يتعلق بالإسناد نفسه ما تعلق بابن صياد وابن صياد هذا كان من الغلمان الصغار وكان يتكهن وشاع أمره وأخذ يتحدث بعض الناس أنه هو المسيح الدجال فأتاه النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه وجده مع غلمان يلعبون وموضع الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال أشهد أنك رسول الأميين لا أشهد أنك رسول الأميين والشاهد من ذلك أن عرض الإسلام على الصبي يكون بعرض الإسلام عليه و أن ينطق بالشهادة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال له تشهد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 أي نوح وما ومن بعده من النبيين كلهم أندروا قومهم من الدجال ومن فتنته وهذا مما يدل أن فتنة الدجال من أعظم الفتن وأشدها ويا خطيرة جدا على الناس وكم من خلق يهلكون برؤية الدجال وافتتانهم به لأن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس بهذا الرجل بأن يجري على يديه أمورا خارقة للعادة وللمألوف عند الناس مثل إذا مر على قرية ودعاهم إلى الإيمان به فإن قبل قال للسماء أمطري فتمطر وقال للأرض أنبتي فتنبت إن استجابوا قال للسماء أمطري فتمطر وللأرض أنبتي فتنبت وإن امتنعوا طلبا من كنوز أرضهم أن تتبعوا فتتبعوا في فتنة عظيمة والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قربان المكان الذي هو فيه وكثير من الناس استول عليه الفضول حب الاطناع والتجمهر مع الناس في التجمعات لا لشيء إلا ليرى وهذا فضول في الإنسان وكثيرا ما يورطه فضوله فيما لا ينبغي ولا يحمد وأخطر ما يكون في هذا الباب عندما يخرج الدجال وقد قال عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأ عنه أي لا يقترب من مكانه ولا يدنو من الموضع الذي هو فيه لأن الدجال فتنة من أعظم الفتن وأشدها وأخطرها على الناس وتعبدنا دبر كل صلاة قبل أن نسلم أن نستعيد من فتنته في جملة أمور أربعة نستعيد منها وهذه الاستعادة المستمرة الدائمة مما يبين خطورة الأمر وجوب الحذر منه وكثرة الاستعاذ بالله سبحانه وتعالى من فتنته قال ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه سأقول لكم فيه أي في الدجال قولا لم يقله نبي في قومه لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور أنه أعور لأن الدجال ويقال له المسيح الدجال لأن إحدى عينيه طافية كأنها زبيبة لا يبصر إلا بعين واحدة وهذا نقص ظاهر نقص ظاهر فيه وفي هيئته تكفي هذه العلامة إدراكا بنقص هذا الرجل وضعفه وأنه لا يملك شيئا لو كان يملك من الأمر شيء لما كان فيه هو هذا النقص لما كان فيه هو هذا النقص فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه علامة للأمة يعلمون منها حل هذا الرجل قال تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بعور وأن الله ليس بأعور وهذا فيه إثبات العينين لله عز وجل على الوجه اللايق بجلاله وكماله لأن نفي العور في اللغة معنى واضح إثبات عينين لا شيء فيهما قال إن ربكم ليس بعور فالله عز وجل له الجلال والكمال والعظمة صفاته جل وعلا لا يشبهه شيء ولا مثيل له كما قال جل في علاه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال جل وعلا هل تعلم له سمية وكما قال جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد نعم ثم قال رحمه الله باب كتابة الإمام الناس عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفا رجل فقلنا نخاف ونحن ألف وخمسمائة فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف قال باب كتابة الإمام الناس المراد بالناس أي أفراد المسلمين المقاتلة وغيرهم وهذا قد يحتاج إليه الإمام كتابة الناس حتى يحصي العدد كم الأفراد ومثل هذه الإحصائيات قد يحتاج إليها في أمور ومن ضمنها ما يتعلق بالجهاد ومن يكتب اسمه في الجهاد أو من يصرع مثلا أن يكون في الجهاد فمثل هذه الأعداد يحتاج إليها الإمام قال باب كتابة الإمام الناس يعني من المقاتلة وغير المقاتلة قال عن حذيثة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس هذه مثل ما يسمى الآن إحصائية هذه إحصائية بحيث يعرف الأعداد يعرف الأشخاص كل من تلفظ بالإسلام اكتبوا لي بهم اكتبوا لي من تلفظ بالإسلام من الناس فكتبنا له ألفا رجل قيل أن هذا كان بعد غزوة أحد وقيل بعد حنين وقيل غير ذلك فكتبنا ألفا وخمسمائة رجل فقلنا نخاف ونحن 1500 نخاف ونحن 1500 يعني أن عددنا أصبح كبيرا ليس كالأمر في أول إسلام وقلة الأعداد أصبح عددنا كبير جاء في رواية في مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له ذلك قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون لا يغتر الإنسان بعدد ولا عدة لا يغتر بعدد ولا عدة قال لا تدرون لعلكم تبتلون قالوا نخاف ونحن هذا عددنا ألف وخمسينيات رجل فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون وهذا فيه أن الإنسان لا, لا, لا يغتر لا بعدد ولا بعدة ولا يمن الفتنة ولا يمن الابتلاء ويكون دائما ملتج إلى الله معتصم بالله سبحانه وتعالى لا ينتفت في أمره لا لعدد ولا لعدة وإنما يرجو مولاه سبحانه وتعالى قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون قال رضي الله عنه حديثة قال فلقد رأيتنا ابتلينا حتى إن الرجل لا يصلي وحده وخائف حتى إن الرجل ليصلي وحده وهو خائف الشاهد من هذا الحديث مشروعية كتابة الإمام الناس عند الحاجة مشروعية كتابة الإمام الناس عند الحاجة نعم ثم قال رحمه الله باب من غلب العدو فأقام على عرستهم ثلاثا عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال قال باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثا العرصة هي البقعة الواسعة في فناء الدور يعني قريبا من البلد أو المدينة أو الموطن الذي فتح يقيم في العرصة أي المكان الواسع الأرض البراح يقيم فيها ثلاث أي ثلاث أيام أو ثلاث ليالي قال عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة, ثلاثة ثلاث, ليال أقام بالعرصة ثلاث ليال أي أن هذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا ظهر على قوم فتح بلدا أمكنه الله سبحانه وتعالى من بلد لا يعود مباشرة بل يبقى في, في, في العرصة في الفناء البراحة الذي قريب من البلد يقيم فيه ثلاث ليال وقيل والله تعالى أعلم في الحكمة من ذلك اظهار عز الإسلام يعني هذا البلد الذي كان على الكفر والظلام والضلال والباطل يقيم فيه النبي على في برحته وفي العرصة التي يقيم ثلاث ليال ويكون في هذه الليالي ظهر عز الإسلام يؤذن وينادى بالصلاة ويجتمع الناس يصلون تغيير للمعالم والواقع الذي كان عليه حال البلد وأيضا دعلا والله أعلم أيضا من الحكمة في ذلك أن أهل البلد يرون ما هو الإسلام ويرون ما هي أعمال المسلمين وما هي عبادتهم وما هو تعاملهم فيقيمون قريبا منهم ثلاثة أيام كافية لأن يعرف الإسلام وتعرف أعماله ويعرف تعرف يعرف أو تعرف اخلاق أهله وتعاملاتهم ثم بعد ذلك يرحل عائدا إلى المدينة صلوات الله والسلامه عليه ثم قال رحمه الله باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليهم المسلمون فرد, فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبقى عبد الله فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن وليد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب إذا غانم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم أي بعد, المسلم بعد استلاء المسلمين عليهم بعد استلاء المسلمين على الكفار وجد المسلم ماله وجد ماله من ناقة أو خيل أو غير ذلك وجده بعد استلاء المسلمين عليهم أو يكون عبد فر إلى جهة الكفار ثم استول المسلمين على دياره ووجد هذا العبد فهل يكون له أو يكون من جملة الغنيمة هذا المقصود بهذه الترجمة هل يكون له هل يكون لصاحبه أو يكون من جملة الغنيمة والحديث الذي ساق يدل على انه يعاد لصاحبه ولا يكون من جمله الغنيمه قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذهب فرس له فاخذه العدو ذهب فرس له فاخذه العدو فظهر عليهم المسلمون ظهر المسلمون أي على العدو فرد عليه رد عليه فرسه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قصة أخرى تتعلق بعمر في الباب نفسه قال وأبق عبد له فلحق بالروم أبق أي فر أبق عبد له أي فر عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد فرده عليه خالد بن وليد يعني بعد النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثم قال رحمه الله باب من تكلم بالفارسية والرطانه وقوله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وطحنت صاعا من شعير فتعالى أنت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا, إن جابرا قد صنع سورا فحي هلم بكم قال باب من تكلم بالفارسية والرطانة المراد بالرطانة التكلم بلسان العجم التكلم بلسان العجم قال التكلم بالفارسية والرطانة وقول الله تعالى واختلاف ألسنتكم وألوانكم وهذا الاختلاف في الألسن آية من آيات الله الدالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى وعظيم تدبيره واللغات التي في العالم واللهجات بالآلاف أعدادها بالآلاف أعدادها وأذكر بهذه المناسبة طرفة لطيفة مرة ذهبت إلى دولة أفريقية وطلب مني كلمة في المسجد بعد صلاة العصر فبدأت ألقي الكلمة وبدأ الأخ يترجم فإذا بضوضة شديدة في المسجد صوت يدل على أن هناك اعتراض أنا لا أدري على على ماذا هذا الاعتراض لكن صوت عالي ما أصبح ممكن الحديث فتوقفت وسألت قالوا المسجد فيه لهجتين في المسجد يوجد لهجتين واللهجة الأخرى يقولون كيف يستفيد هؤلاء ونحن ما نستفيد لابد أن تكون الفائدة لنا فسألنا هل يوجد من لهجتهم من يعرف العربية فلم نجد ولا نزالوا مصرين إلا أن يستفيدوا مثل الآخرين ثم وجدنا شخصا يجيدوا اللهجتين فأصبح يترجم الترجمة فأتحدث ثم يتحدث المترجم لأهل تلك اللغة ثم المترجم يترجم الترجمة ولا أدري أيضا كيف تصل إليهم الترجمة التي من بعد لأن ما كل انسان يحسن أن يترجم وإذا كانت ترجمة لترجمة فما أدري كيف يكون لكن أصروا إلا أن يكون ذلك هذه آية من آيات الله آية من آيات الله اختلاف الألسن واللهجات آية من آيات الله عز وجل وهذه الحادثة التي أرويها لها تعلق بأمرنا لأن مقصود التعليم أن ينتفع الناس ولهذا جاء في الآية الأخرى قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إلا بلسان قومه لأن الإنسان لا ينتفع بالكلام الذي قال له ولو كان من أحسن الكلام إلا إذا كان بلسانه وإن تحدثت عنده بأجود الكلام وأفصحه وأحسنه ليس من لسانه لا يفهم منك شيء فاقتضى البيان أن يكون الحديث مع الشخص بلسانه ولهذا قال الله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم لأنه لا يكون البيان إلا بذلك ولما كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وبعثه رحمة للعالمين وارسله للعالمين كافة بشيرا ونذيرا صلاة الله والسلام عليه. فإن المقام اكتضى أن ينتدب من أهل كل لسان من ينصح لقومه يتعلم الدين ما تعلما جيدا وينصح لقومه بلسانهم يدعوهم بلسانهم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم وكم نفع الله سبحانه وتعالى بخلق رحلوا من بلادهم لتعلم الدين والتفقه ثم رجعوا إلى قومهم منذرين بألسنة قومهم فنفع الله سبحانه وتعالى بهم نفعا عظيما وعند اقتضاء الأمر إلى أن يتكلم صاحب اللسان العربي بالكلمة والكلمتين أو نحوها ان كان يعرف فلا حرج في ذلك لا حرج في ذلك مثل أن يرى شخصا لغته أعجمية ويسأل عن طريق فينطق الكلمة بلغته يقول هنا مثلا ينطقها بلغته أو لهجته كان يعرفها هذا لا بأس به وجاء نحو ذلك في بعض الأحاديث مما أورد شيئا منه الإمام البخالي رحمه الله تعالى من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا بهيمة تصير بهيمة وطحنت صاعا من شعير هذه ضيافة للنبي عليه الصلاة والسلام وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي هو ونفرين أو اثنين أو ثلاثة من أصحابه لأن الطعام قليل بوهيمة صغيرة وصاع من شعير هذا هو الطعام فتعال أنت ونفر يعني عدد يسير يتناسب مع هذا الطعام قدر الطعام الطعام بوهيمة صغيرة وصاع من شعير نفر من أصحابك فصاح النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أهل الخندق يا أهل الخندق وجاء في رواية في صحيح البخاري أن عددهم كان ألف رجل قال يا أهل الخندق ان جابر قد صنع سورا وسورا هذه كلمة ثالثية بمعنى طعاما ثروة سؤرا وسورا أي صنع طعاما فحيهل بكم فحيهل بكم يا مرحبا بكم ألف شخص والطعام المهيب وهيمة صغيرة وصاع من شعير والمكان الذي وبيته جابر لا يكفي دخول الألف فكانوا يدخلون على دفعات بحسب ما يحتمل المكان فأكلوا أجمعين أكلوا أجمعين كلهم حتى شبع كل واحد منهم الألف ويقول جابر كما في الرواية الأخرى للحديث أنه لما انتهوا جميعا كان الطعام على حاله كان الطعام على حاله كأنه لم يؤكل منه وهذا من تكثير الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم من البركة التي جعلها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في تكثير الطعام ولهذا شواهد أمثلة ونظائر كثيرة في السنة الشاهد قول النبي صنع سؤرا أي طعاما نام قال رحمه الله وعن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنهما أنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة, سنة وهي بالحبشية حسنة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها ثم قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي واخلقي ثم أبلي واخلقي ثم أبلي وأخلقي قال رحمه الله تعالى عن أم خالد بنت خالد ابن سعيد رضي الله عنهما قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر وعلي قميص أصفر كانت طفلة صغيرة وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع والدها في صحبة والدها وعليها قميص أصفر فقال النبي ملاطفا لها صلى الله عليه وسلم سنة سنة قال وهي بالحبشية حسنة سنة سنة كلمة حبشية كررها مرتين ملاطفة لهذه الصغيرة ومداعبة لها صلوات الله وسلامه عليه سنة سنة أي حسنة جميلة طيبة سنة سنة هذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة صغيرة. تقول فذهبت ألعب بخاتم النبوة الذي بين كتفي النبي عليه الصلاة والسلام فزبرني أبي ومعنى زبرني أي زجرني ونهرني فزبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها وهذا أيضا من لطفه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال دعها ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي وهذه كلمة من السنة أنت تقال لمن استجد ثوبا من لبث من لبس ثوبا جديدا وكانت قد لبست هذا القميص الأصفر وقال لها سنة سنة فقال عليه الصلاة والسلام أبلي وأخلقي أبلي وأخلقي ومعنى ذلك أي استمتعي بلبس هذا الثوب بالصحة والعافية حتى يخلق وتستبدليه بغيره وتلبس غيره فهذه تقال لمن استجد ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا يقال أبليت الثوب أي جعلت عتيقا أبليت الثوب جعلت عتيقا بمعنى أن الإنسان لبسه عمرا مديدا فقولها أبلي وأخلقي هما بمعنى واحد أبلي وأخلقي بمعنى واحد أي إلبسي الثوب حتى يبلى وحتى يخلق بمعنى أن الإنسان يمتع بصحته وعافيته إلى أن يبلى الثوب ويستبدله بآخر نعم ثم قال رحمه الله باب الغلول وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة عن نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره قال لا ألقين أحدكم لا, لا ألقين أحدكم يوم القيامة على رقابته شات لها ثغاء على رقابته فرس له حمحمة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 فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك قال باب الغلول وقول الله عز وجل ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة الغلول يراد به الأخذ من مال الغنيمة قبل القسم ويراد به أيضا أخذ أمال الناس بغير الحق أخذ أموال الناس بغير, الحق بغير حق أي كانت خيلا إبلا أرضا عقارا مالا ذهبا فضة أي كان أخذ أموال الناس بغير حق هذا غلول والله جل وعلا يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ومعنى يأتي بما غل أن يأتي يحمل ما غل فوق رقبته يوم القيامة إن كان خيلا يأتي بالخيل وله حمحمة والحمحم صوت الخيل يحمل فوق رقبته إن كان ناقة تأتي ولها رغاء إن كان شاة تأتي ولها ثغاء كل ما غله يأتي يحمل فوق رقبته خزيا أمام العالمين ويعاقب يوم القيامة بهذا الغلول ويكون من موجبات عقوبته وعذابه يوم القيامة اوراد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم أي خطيبا وواعظا ومذكرا فذكر الغلول فعظمه وعظم امره فذكر الغلول فعظمه وعظم امره اي بين للناس شده خطورته وعظم خطورته وانه ليس بالامر الهين حتى ولو كان الذي غله الإنسان شيئا يسيرا مثل ما سيأتي في التي بعد باب القليل من الغلول فذكر الغلول وعظم أمره وقال لا القينا وفي بعض الرواة لا أول فينا أحدكم يوم القيامة على رقبته شات لها ثغاء على رقبته فرس له حمحمة الثغاء صوت الشات والحمحم صوت الفرس يقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لأن لأنه كما يقال قد أعذر من أندر والنبي صلى الله عليه وسلم أعذر الأمة بالبيان وحذر وأندر وبيّن وخوف وتوعد وذكر العقوبات صلوات الله وسلامه عليه نصح للأمة ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه فبين أتم البيانة وبلغ البلاغ المبين فيقول لا يقول أحدكم يعني ممن غل أغثني أغثني يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يغيث أي بالشفاعة له أغيثني فيقول عليه الصلاة والسلام لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أملك لك شيئا وشيئا نكر في سياق النفي أي أي شيء ولا ولا شيئا قليلا لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وهذا مما يبين خطورة خطورة الغلول الشديدة وأن من يغلل يجن على نفسه جنايا عظيمة ويجلب لنفسه خزيا عظيم يوم القيامة ويأتي بما غل على رقبته يحمله على رقبته قال وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وعلى رقبته صامت والصامت يراد به الذهب والفضة لأن العرب تقسم المال إلى قسمين مال صامت ومال ناطق يقصدون بالصامت مال صوت له والناطق له صوت حمحمة أو رغاء أو ثغاء أو هذا كله يسمى مال ناطق يعني له صوت ومال صامت مثل الذهب والفضة ونحو ذلك فقوله لا يأتينه على رقبته الصامت أي ذهب وفضة أخذه غلولا وظلما فيقول أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك على رقبته رقاع تخفق وهذه أيضا فيها أموال وحقوق للناس وتعديات فيقول أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا أملك لك شيئا قد أبلغتك وهذا أيضا من السواهد والدلال على التوحيد وأن الأمر كله بيد الله كما قال الله لنبيه في القرآن ليس لك من الأمر شيء أي الأمر كله لله وبيد الله سبحانه وتعالى والله عز وجل إليه المنتى وإليه الرجعة وهو الديان المجازي المحاسب الأمر بيده فالواجب على الإنسان أن يوقذ نفسه من النار وسخط الجبار بفعل الأوامر واجتناب النواهي لما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة قال أعني على نفسك بكثرة السجود هذا أرشاد إلى العمل وهنا أرشاد إلى تجنب النواهي والتعديات وأن الإنسان يجب عليه أن يكون متقيا لله بفعل الأوامر واجتناب النواهي حتى ينال النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى نعم ثم قال رحمه الله باب القليل من الغلول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها قال باب القليل من الغلول أي هل هو كالكثير أو أن القليل أمره هي يُعفى عنه هذه الترجمة في بيان ذلك وأن القليل سأنه كالكثير الغلول حرام قل أو كثر الغلول حرام قل أو كثر ولو كان الذي أخذه بغير حق شبرا من أرض ومن أخذ شبرا من أرض من طوّقه من سبعة أراضين يوم القيامة لو كان شبرا لو أن شخص يمتلك أرضا وإلى جواره شخص آخر وحرك العلامة التي بين الأرضين إلى أرض الجار شبرا واحد فأخذ شبرا من, من أرض جاره طوقه من سبعة أراضيين فكيف بمن يبتلع أراضي كثيرة للناس ويأخذ أراضي كثيرة للناس إذا كان شبر واحد يطوقه من سبعة أراضيين فكيف بمن يأخذ الأراضي الكثيرة وتعدى التعديات العظيمة على أمال الآخرين قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كير كرا ثقل رسول أي متاعه ثقل الرسول صلى الله عليه وسلم أي متاعه ثمت أي ذلك الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار قال هو في النار فذهبوا ينظرون إليه أدهشهم الأمر رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى متاعه على ثقل النبي ولما مات قال هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها فوجدوا عباءة قد غلها أي هذه العباءة كانت موجبا لذلك فوجدوا عباءة قد غلها وشاهد الحديث للترجمة أن العباءة بالنسبة لغيرها من الأموال الكثيرة الذهب والفضة والإبل والأموال الخيل وغيره مما تقدم معنا في ترجمة السابقة تعد شيء قليل العباء تعد شيء قليلا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في سانه ما قال وهذا فيه الوعيد على ذلك في الوعيد على, على ذلك بالنار والوعيد على ذلك هو وعيد العصات الوعيد على ذلك هو وعيد وكم من النصوص فيها الوعيد بالنار لأفعال هي من كبائر الذنوب وعضاء الآثام نام وهذا يدل على أن الغلول في جملة الكبائر لأن الوعيد لا يكون إلا فيما هو كبير نام ثم قال رحمه الله باب استقبال الغزاة عن ابن الزبيري رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر, لابن جعفر اتذكر اذ تلقى اذ تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك قال باب استقبال الغزاة قال باب استقبال غزت قال عن ابن الزبير عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما أنه قال لابن جعفر اتذكر إذ رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وأنت وابن عباس قال نعم فحملنا وتركك الشاهد من ذلك التلقي التلقي بالفرح والسرور والابتهاج فيقول أتذكر إذ تلقينا رس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستفاد من ذلك أنهم كانوا يتلقونه أنهم كانوا يتلقونه ينتظرونه في مدخل البلد ويستقبلونه بالفرح والسرور إذا رجع من الغزو سلامات الله وسلامه عليه نعم قال رحمه الله عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع قال عن السائب بن يزيد قال ذهبنا نتلقى أي نستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع إلى ثنية الوداع وهذا الاستقبال كان عند عود النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك من غزوة تبوك وثنية الوداع في الناحية الشمالية الغربية من المدينة الشمالية الغربية وهي إلى جهة الشمال أيضا أقرب واستقبلوه وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع كثير من الناس يظن ان هذه قيلت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة وهذا غير صحيح لأن المجيء إلى المدينة من مكة يصل إلى المدينة دون أن يرى الثنية لأن الثنية الوداء بجهة الشمال ومكة عن المدينة جهة الجنوب فمن يصل إلى المدينة يصل إلى المسجد النبوي وهو لا يرى ثنية الوداء ولا يمر بها وهم يقولون من ثنيات الوداء فهذا قيل لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد يقول ويهموا قال وبعض الرواة يهموا في هذا ويقول إنما كان ذلك عندما عندما قدمه إلى المدينة من مكة ووهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لأن ثنيات الوداع إنما هي من ناحية الشام لا يراها القادم من مكة لا يراها القادم من مكة إلى المدينة ولا يمر بها إلا إذا توجه إلى الشام انتهى كلامه رحمه الله نعم. قال رحمه الله قال المالك. قبل ذلك باب باب ما يقال إذا رجع من الغزو ساقط هنا وعرفنا أن الأبواب هذه كلها ليست من المؤلف وإنما هي من إضافة الطابع أو الناسخ نعم باب ما يقال إذا رجع من الغزو نعم قال رحمه الله باب ما يقال إذا رجع من الغزو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد أردف صفية بنت حيي رضي الله عنها فعثرت ناقته فصرع جميعا فاختحم أبو طلحة فقال يا رسول الله جعلني الله فدائك فقال عليك المرأة فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وأصلح لهما مركبهما فركبا فاكتلفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة قال آئبون تائبون عابدون لربنا حابدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة قال باب ما يقول إذا رجع, إذا رجع من الغزو ما يقول إذا رجع من الغزو وثبتت السنة عن نبي صلى الله عليه وسلم أن أنه يقول عند وقت القفول الذي والرجوع عندما يصل إلى المدينة يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون يقولها إذا تحرك من البلد ويقولها إذا وصل إلى المدينة إذا وصل إلى المدينة وهذه تشرع في كل سفر سواء الغزو أو غيره يقولها الإنسان إذا رجع إلى بلده وقت خروج من البلد الذي كان فيه عائدا إلى بلده يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وإذا أقبل على بلده يقول آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون أورد هنا حديث أنسا رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان مقفله أي قفوله وعودته ورجوعه من عسفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد اردف صفية بنت حيي زوجها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها فعثرت ناقته عثرت ناقته صلوات الله والسلام عليه فصرع جميعا فصرع جميعا اي وقع جميعا من من على الناقه فاقتحم ابو طلحه أي رمى أبو طلح نفسه من ناقته مسارعا لمعاونة النبي صلواته الله والسلام وبركاته عليه فاقتحم أبو طلح فقال يا رسول الله جعلني, جعلني الله فدائك جعلني الله فدائك أي فداء لك أفديك بنفسي جعلني الله فدائك وهذه تقال في مثل هذا المقام جعلني الله فدائك يعني أقدم ما استطعت أبدل نفسي في معاونتك في نصرتك قال جعلني الله في دائك جاء في بعض الروايات في الصحيح أنه قال إن بطلحة قال هل أصابك من شيء يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام قال هل أصابك من شيء قال لا قال هل أصابك من شيء قال لا قال ولكن عليك المرأة وانظر أيضا لطف النبي عليه الصلاة والسلام وهنا أيضا يظهر شاهد من شواهد كثيرة جدا على قوله وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله قال لا ولكن عليك المرأة ولكن عليك المرأة ثم انظر أيضا إلى أمر آخر عجب سبحان الله قال فقلب ثوبا على وجهه قلبا أبو طلحة ثوبا على وجهه يعني غطى وجهه بثوب لأن المرأة سقطت صفية رضي الله عنه سقطت من الناقة ومن يسقط من الناقة ونحن قد يتكشه فغطى ثوب حتى لا يرى منها شيء غطى وجهه بثوب حتى لا يرى منها شيء قال فقلب ثوبا على وجهه وأتاها فألقاه عليها وهذا يؤخذ من حقيقة هذا ينبغي أن ينشره ويتعلم منه خاصة من يقومون على إسعاف المرضى من يقومون على إسعاف المرضى مثل سيارات الإسعاف مثل الطوارئ إلى غير ذلك المرأة تبقى عورة حتى وإن كانت مصابة أو مثلا تبقى عورة يتعامل معها مع مرآة هذا الأمر فانظر إلى أبي طلحة وأمره النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أن يعمل على معاونتها ومساعدتها فبادر رضي الله عنه وغطى وجهه بثوب حتى وصل إليها وألقاه عليها سترها غطاها به لا يكون شيء متكشف من بدنها من وجه أو يد أو ساق أو غير ذلك غطاها بالثوب وأصلح لهما مركبهما فركبا وأصلح لهما مركبهما فركبا قال فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمناسبة أسير هنا يعني وهذا أيضا من الفوائدة التي تستفاد من هذا الأمر العمليات التي تجرى للنساء أحيانا مثلا تكون العملية الزائدة مثلا أو عملية في رجلها أو مثلا في موضع معين من بدنها يعني بعض الأماكن لا يبالون بكون عورة تجرد كاملة من من ملابسها وتدخل في غرفة العمليات مجردة من من ملابسها مع أن الحاجة معينة الحاجة بموضع معين من البدن فهذا أيضا يستفاد منه أن الواجب في مثل هذا الأمر أن الواجب في مثل هذا الأمر ان يتعامل مع انها عورها الاصل ان يتع أن يعالجها النساء والا تتعور هذا الأصل ان لم يكن الا الرجال يكون بحدود وايضا يكون التعامل مع بدنها بحدود وهذا الأمر كله سيسالون عنه أمام الله يوم القيامه كل سيسالون هذا واجب هذه عوره هذه هذه عوره و... و... وواجب ويسألون عن يوم القيامة ولهذا مثل هذه المواقف العظيمة النبيلة يستفاد منها يتعلم منها ويستفاد منها هذا هو منهج ينبغي أن المسلم يترسم مثل ما أن المعالج أو الطبيب أو نحوه ما يحب لأهله وولأه وبنته أن تتكشف أو أن تتعور فأيضا يحامل النساء بهذه المثابة فيعاملها في حدود الحاجة ويكون الكشف من البدن في حدود الحاجة ما يضطر إليه المقام وفي كثير من المستشفيات فعلا يصمم ملابس خاصة بالنساء تدخل بها في غرفة العمليات ويكون طريقة الكشف في هذه الملابس واضحة لحيث لا يكشف إلا في حدود الحاجة فمثل هذه الأمور تعميمها ونشرها في البلدان وفي المستشيات كله من العمل بهذا الهدي المبارك ثم قال رحمه الله باب الصلاة قال قال فاكتنفنا فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كنا من حوله محيطين به فاكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أشرفنا على المدينة أشرفنا على المدينة أي على المدينة ودنونا منها قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون آيبون من الأوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإقبال عليه جل في علاه تائبون إليه من تفريطنا وتقصيرنا وكل ما بدر منا من خطأنا وتقصير عابدون أي بالإخلاص لله وإفراده وحده سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة لربنا حامدون أي على نعمائه ومنه وفضله ومن ذلك استشعر وصول الإنسان إلى بلده من السفر الذي هو قطعه من العذاب بالعافية والصحة فيحمد الله عز وجل لربنا حامدون أي على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ومنها وصول الإنسان إلى بلده بعافية وسلام قال فلم يزل يقول ذلك حتى دخلنا المدينة وهذا فيه التكرار أيضا قال لم يزل يقول ذلك هذا فيه تكرار هذه الكلمات نعم ثم قال رحمه الله باب الصلاة إذا قدم من سفر عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس قال باب الصلاة إذا قدم من سفر أي هذا من السنة السنة أن الإنسان إذا وصل إلى بلده اول ما يبدأ يذهب إلى المسجد يذهب إلى المسجد مسجد حية الذي يصلي فيه يذهب ويبدأ بصلاة ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته فيكون اول ما يفتتح به دخوله البلد صلاة ركعتين كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام قال عن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ضحى كان إذا قدم من سفر ضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس لفظ الحديث في مسلم قال كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى. إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين, فصلى فيه ركعتين. ومر معنا قريبا من حديث جابر لما ابتاع النبي صلى الله عليه وسلم من جابر بعيرهم يقول فوصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قبلي فلما وصلت وإذا به عند باب المسجد فقال لي أدخل فصلي ركعتين قال لي أدخل فصلي ركعتين فهذا جاء في اجتمع فيه السنة الفعلية والقولية فكان يفعل ذلك ويأمر بذلك عليه الصلاة والسلام فمن السنة أن الإنسان إذا وصل إلى بلده قادم من سفر اول ما يبدأ يذهب إلى المسجد ويصلي لله ركعتين وهذا فيه حكم عديدة شار إليها وألمح إليها العلماء منها الافتتاح بالصلاة منها الافتتاح بالصلاة وأيضا فيه معنى الحمد لله عز وجل على نعمة الوصول بالعافية والسلامة كم من أناس يهلكون في أسفارهم كم من أناس يهلكون في أسفاره وكم من أناس يصاب بأسفاره مثلا بشيء من الحوادث بشيء من الإصابات بشيء من فإذا وصل الإنسان معافى ويصلي لله ركعتين فيها أيضا معنى الحمد والشكر لله عز وجل على نعمة الوصول بالعافية والسلامة وفيها كما قدمت أيضا الافتتاح بالصلاة وأن يكون أول أعماله وأول ما يبدأ به في وصوله إلى بلده الصلاة ونكتفي بهذا القدر ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه تبارك وتعالى غفور رحيم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه